بسم الرحمن الرحيم الله ربك الحق ولكن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 يدبر ا ل أ موسوعه النابلسي ل فيها ا ر و وأنهارا ومن للعلوم فيها ي الاسلاميه إن في ذلك ل آ ي ا ت ل ق و م ي للعلوم ا ل ا س ل ا م ب ي ن موسوعه النابلسي و للعلوم ا ن ا ل ب ع ض ه ا ع ل ى بعض في ا ل أ ك ل إن ان في ذلك ل آ ي ا ت لقوم يعقلون و إ ن تعجب فعجب قولهم أ ئ ذ ا كنا ترابا ئ ن ا لفي خلق جديد م و س و ك ه ا ل ذ ي ن ك ف ر و ا ب ر ب ه م و و أ ل ئ س ا للعلوم أ غ ا ل فِي أ ن ا ق ه و ل ئ ك أ ص ح ا ب ا ل ن ا ر م ي ه ا خَالِدُونَ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 تغيط ا ا ل أ ر ح م و م ا تزداد و ك ل شيء ع ن د ه ب م ق د ا ر ع ا ل م ا ل غ ي ب و ا ل ش ه ا ا د ة ل ك ب ي ر ا ل م ت ع ا ل س و ا ء م ن من ك م أسر ا ل ق و ل و م ن شهر به ومن هو مستخف بالليل وسارب ب النهار له معقبات من بين يديه ومن خلفه يحفظونه من أ م ر الله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 برق خ و ف وطمعا و ي ن ش ئ ا ل س ح ا ب ا ل ث د ا ل و ي س ب ح ا ل ر ع د ب ح م النابلسي موسوعه ل ل ا ص ا ق فيصيب ب ا من يشاء وهم يشاء ي ا ج د ل و ن في ا ل ل ه وهو ش د ي د ا للعلوم م ح ا له د و ة ا ح ق ا ل ذ ي يدعون ن ن دونه ل ا ي س ت ج ي ب و ن ل ه م بشيء إلا كباسق كفيه إلا إلى ل ا م ا ء ليبلغ فاه و م ا ه و ب ب ا ل غ ه و م ا دعاء ا ل ك ا ف ر ي ن إ ل ا ف ي ل ا ل و ل ل ه يسجد م ن في ا ل س م ا و و ا ت ا ل أ ر ض ط و ع ا و ك ر ه وظلال بالغدو و ا ل آ ص ا ل قل من رب السماوات و ا ل أ ر ض قل الله قل أ ف ا ت خ ذ ت م من دوني أ و ل ي ا ء لا يملكون ل أ ن ف س ه م نفعا ولا ضرا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 نار ب ع غ ا ح ل ة أو م ن ا ب د م ث ل ه كذلك ي ض ر ب ا ل ل ه ا ل ح ق و ا ل ب ا ل ف أ م ا ا ل ز ب فيذهب د ف ج ا ء و أ م ا ما ي ن ف ع ف ي م و س ف ع ه النابلسي أ ر ر ب ا ل ل ه ا ل و م ث الاسلاميه للذين ت ج ا ا ب و ر اسماء الله جميعا ومثله معه ل و ا ل ح س ن ا أولئك ل ه م س و ء ا ل ح س ا ب و م أ و ا ه م ا ل ن م ا ب ل س ا للعلوم م أفمن ه ا أن د ا أ ن ز ل ا س ل ا م ن ه و أعمى إني موسوعه ا ي ت ذ ا ل أ ل ب ا ب ا ل ذ ي ن يوفون بعهد ا ل ل ه و ل ا ي ن ق ض و ن ا ل م ي ث ا ق و ا ل ذ ي يصلون ن م ا أ م ر الله ب ه ويخشون ر ب ه موسوعه ي خ النابلسي و ا وجه ل ص ل ا ة و أ ن ف ق و ا م م ا ر ز ق ن ا ه م و أ ن ف ق و ا م ي ه م ا رزقناهم س ر ا و ع ه ا ل ح س ن ا ل س ي أ و ل ئ ك ل ه م عقب ا ل ا س ل ا ن ي ه و م ن من صلح آبائهم و أ ز و ا ج ه م و ذ ر ي ا ت ه م و ا ل م ل ا ئ ك ة ي د خ ل و ن ع ل ي ه م من ك ل ب ا ب س ل ا م ع ل ي ك م ب موسوعه ا صبرتم فنعم ا ل ن د النابلسي ل ه م بعد م ي ث ق ويقطعون ه الله ما أمر ه أن ي و ص و ي ف د و ن ف ا ل أ أ ر ض و ل ئ ك ل ه م ا ل ل ع ن ة و ل ه م سوء الله يبسط الرزق ل يبسط م ن يشاء و ي ق د ر و ف ر ح و ا ب ا ل ح ي ا ا ة ل د ن ي ا وما ا ل ح ي ا ا ة ل د ن ي في ا ا ل آ خ ر ة إ ل ا م ت ا ع و و ي ق ل ا ل ذ ي كفروا ل و ل ا أنزل عليه م ي ه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 موسوعه النابلسي ا ل ذ ي ك ف ر و ت ص ي ه م للعلوم الاسلاميه ق ر ي ب م حتى أ ت ي وعد ا ل ل إنا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 موسوعه النابلسي يَعْلَمُ في الأرض أَمْ م الْأَرْضِ بِظَاهِرٍ للعلوم ن مَكْرُومٌ و ص د الاسلاميه ع ل ب ي لله ف م ا له من ه ا ل ه م ع ذ ا ب في ا ل ح ي ا ا ة للعلوم د ن ي ا و ذ ا ا ب آ خ ر ة أشق ا ل ه م من ا ل ل ه م ي ه ا س م ا ة ا ل ت ي وعد ا ل م ت ق و ن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 والذين آ ت ي ن ا ه م الكتاب يفرحون بما انزل اليك ومن الاحزاب من ينكر بعضه قل انما امرت ان اعبد الله ولا اشرك به إليه أ د ع و اسماء و إ ل ي ه ه حكما عربيا ولئن اتبعت ولئن و أ م ا ل ع ل م م ا ل ك م ن الله من ولي ولا من ى ولقد ارسلنا رسلا من قبلك وجعلنا لهم ازواجا وذريه وما كان لرسول ان ياتي بايه الا باذن الله لكل اجل كتاب يمحو الله ما يشاء ويثبت وعندهم ام الكتاب واما نرينك بعض الذي نعدهم او نتوفينك فإن م ا البلاغ عليك و ع ل ل ي ن ا ا ح س ا ب أ و ل م ي ر و ا أنا نأتي ل أ ر ض ن ق ص ه ا من أطرافها و ا ل ل ه ي ح ك م ل ا م ع ق ب ل ح ك م ه و ه و سريع الاسلاميه ح س ب وقد مكر الذين من قبلهم فلله موسوعه النابلسي م ت ك س ك ن ف و س ع ل م ا ل ك ف ا ر لمن ع ق ب ا ل ذ ا ر و ي ق و ل ا ل ذ ي ن ك ف ر و ا ل س ت م ر س ل ا قل كفى بالله كفى ك بيني ب شهيدا ي ن و م ومن ن ع د ه علم t h、uh... a